زَرَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ قَبْلُ يَدُلُّ النَّاسَ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ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 آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بتغاء تأويله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 وَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد إِن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 وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المتطورة من الذهب والفضة والقناطر المتطورة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأعاب والحرف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 وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان مِنَ الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا منا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا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 الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصم الناس فبشرهم بعذاب الليم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 فكيف إذا جمعناهم يَوْمَ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تُنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ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 و يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني الله ويغفر لكم جنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السبيع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت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 وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو شه وبغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه ربي هب من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة مصدقة بكلمة من الله وسيد وسيد وحصروا من الصالحين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 يا مريم قُلْنُتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكِعِ مَعَ الرَّاكِعِ لَأَلِكَ مِنْ أَبَائِ الْغَيْبِ نُوْحِهِ إلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ قُلَامَهُمْ مَعِهِمْ يَكْفُرُ مَرْيَمُ وَمَا كُنْ تِلْدَاهُ إذ يَخْتَصِمُونَ اذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم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 ورافعك إليه ومتّهّرك من الذين كثروا وجعلوا الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه ما رجعكم فأحكموا بينكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من عصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوففهم أجورهم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 صراني ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم للذين الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وهذا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 الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون. وقالوا قايفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا, آمنوا, بالذي أنزل على الذين آمنوا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 إن الذين اشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 يعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعدئذ؟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 وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نُفرِق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْسَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وما توفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه. إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه.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 قل صدق الله فاتبعوا مل تاب راهيم حنيفا فاتبعوا مل تاب راهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركة مباركة للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ على الناس خج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 فألَفَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَحْوَفَرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَكَفَرْتُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 لن يضروكم إلا أدا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من وَبَأَوُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُولُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يلونكم خبلا ودوا ما عاندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذه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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم, ربكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من من الملائكة منزلين، بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم ويأتوكم يا فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة.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 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين الذين يفقون في السرّ والضرّ والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن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 اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعيم اجر العاملين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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبة ما تدخل الجنة ولم ما يعلم الله ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 يا أيها الذين آمنوا وإن تطيعوا الذين كفروا يردوكم, يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخرىكم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 ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة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 إِنَّ اللَّهَ وَرَحْمَتَهُ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ولو كنت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 وَاَيَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله ول يعلم المؤمنين ول يعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم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 جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تبلون في أموالكم وأنفسكم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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوا وَرَاءَ غُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما من العذاب ولهم عذاب أليم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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوه في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلو وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما الله خير للابرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أزل إليكم وما أزل إليهم وما أزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هؤلاء لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون